بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى ألي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد